إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر متكئين على سرر نصف وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان نلحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كلٌّ مريء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها يتنازعون فيها كأَسَلَّا لَغُونَ فيها وَلَا تَثِيمٌ